فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة ا ل ت ل ا و ة و م ن ز ل ة ا ل ت ل ا و ة ب ا ل ن ع م ة الذي سنورده بحول الله عز وجل م ر ت ب ة إ ي م ا ن ي ة ومقام إ ح س ا ن ي من اكتسبه اكتسب ص ف ة خ ا ص ة من صفات الايمان ومراتب ا ل إ ح س ا ن وذلك أ ن التالي لكتاب الله ا ن ف لا ي ت ن و ف ذ ل ك ان الثاني لكتاب الله عز وجل على نوعين ثان يتلو وكفى ي ت ن ف ض ب ا ل ع ل ف ا ظ ي ص ج ر ا ل أ ط و ا ت ويتتبع الحروف فهذه ا ل ت ل ا و ة على هذا الشكل انطبقت ن ي ة التعبد فيها فصاحبها ماجور على كل حرف إ ن لقارئ ا ل ق ر آ ن بكل حرف حسنه والحسنه بعشر ي ن م ث ا ل ه ا في لأخر الحديث لا أقول إسلام حرفون عن مين ولكن ع ا ل حرف و ن ا م ا ل حرف وميم هذا مستوى ونوع م ع من نوعي ا ل ت ل ا و ة أ م ا التالي ل ل ق ر آ ن بالمعنى الثاني فهو الذي اكتسب من تلاوته لكتاب الله عز وجل ذوقا خاصا وليس الخصوص ها هنا بمعنى باطني من خرافات الكلمات والمعاني التي يوردها ا ل ب ا ط ن ي ة كلا طبعا و إ ن م ا الخصوص المذكور خ و ل ق ي إ ذ يجد ا ل ع ب د و هو يكتب ا الله عز وجل أن ح ا ل ه غ ي ر الحال, الحال ز وجل ويكتب الله العزيز وجل ويكتب د ب ا ل ج ل ب ا ل ش ر ع ف ي تلاوة فتاب الله ع ز وجل يكتسب من هذه الحال ص ف ة د ا ئ م ة هي المقام أ و المنزل ل ل منازل ا ل إ م ا م ف ي ق و ل من التالين سواء كان ي ق ر أ ساعته كتاب الله أ و لم يكن ي ق ر أ ساعته فيه ل أ ن مقامه تالي و الشخص إ ذ ا كان ي ن فضل ا ل أ و ق ا ت ولا يغيب عن الصلوات فيعرف و يوصف ب أ ن ه من المصلين وإن كان هذا ا ل ل وإن فليس معنى كونه من المصلين أنه يصلي ص ب انه ح ا مساء لا ولا يصر ي ط ع معنى ولا و ن ك من م ا ا ل ص ئ يصوم ن أنه ي الظهر لا ي ص ف ط ا فالاعمال في الدين تكسب صاحبها مقاما وان زايل العمل وفارقه فيفارقه ببدنه وحركته ولكنه يصاحبه بوجدانه ولو كان نائما فهو من المصلين ولو كان سائرا في طريقه مشتغلا بتجارته فهو من التالين فالتلاوه اذا منزل للمنازل من ا ل ا ي م ا ن ولذلك قال ا ل ح ق عز وجل الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن ي ك ف به ف أ و ل ئ ك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته حق فحق ا ل ت ل ا و ة أ و ا ل ت ل ا و ة الحق إ ن م ا هي ما أ ك س ب صاحبها مقاما من م ق ا م ة ا ل إ ي م ا ن و م ع ر ف ة من معارف الرضوان تلك ا ل ت ل ا و ة الحق أ و ذلك حق ا ل ت ل ا و ة فليس فقط أ ن المعنى قائم على معنى عدم التحريف صحيح هذا معنى ابتدائي ولكنه يبعد ليشمل ويعمق ليصل إ ل ى شروط ا ل ت ل ا و ة شروط و أ ح و ا ل ه ا وقواعدها مما لا يتعلق باللسان وحسب ولكنه يتعلق بالوجدان أ ي ض ا ف ح ق ي ق ة ا ل أ م ر أ ن اللسان ليس هو الذي يقرا أ ليس ل ل س القران ن ا ذ ي ي أ ل ق ر آ وليس اللسان الذي يتلوه و إ ن م ا اللسان يؤديه اللسان يؤدي ا ل ت ل ا و ة اللسان يؤدي ا ل ق ر ا ء ة ب ك ل ما يتعلق باللسان من جهاز الصوت و أ د و ا ت التصويت اما الذي يتلو ويقرا فانما هو الوجدان الا ترى انه ب إ م ك ا ن ك ان تقرا ا ل ق ر آ ن ولسانك ثابت لا يتحرك بلى اقراه في نفسك وتتلوه في خاطرك ووجدانك وتكون بذلك مع الله عز وجل رغم ان لسانك لم يتحرك صحيح ان للسان اثرا تعبديا لا يزال لسانك رفضا من ذكر الله فكل ج ا ر ح ة فيك تحركت في سير ا ل ع ب ا د ة وفي طريقها إ ل ا كان لك بتلك ا ل ح ر ك ة أ ج ر ب ا ط مضاف لكن ليس معنى ذلك أ ن ك ان ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن بوجدانك ولم يتحرك له لسانك أ ن ه لا أ ج ر لك كلا بل لك أ ج ر ولك إ ي م ا ن وصلاح وترقم على درجه اقبالك على الله عز وجل وعلى وجود ص ب ق ك و إ خ ل ا ص ك ل م ا تفعل الذين آ ت ي ن ه م الكتاب يتلونه حق تلاوته ولذلك قال عز وجل أ و ل ئ ك يؤمنون به فذلك إ ذ ا سبيل إلى الى إ إ ي سبيل م ا القراءة التلاوة الحق ن ل أو ا ل إ ي م ا ن دخول إ ل ى باب ا ل إ ي م ا ن وشروع في اكتساب منازله والترقي عبر مداره كلما ازددت من ذلك ازدادت مرتبتك عند الله عز وجل في الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة ولذلك غ ر ض ف الحديث الصحيح يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن ا ق ر أ وارتقي كما كنت ت ق ر أ في الدنيا ف إ ن منزلتك يعني هذا الكلام يقال له في ا ل آ خ ر ة ف إ ن منزلتك أ ي في ا ل ج ن ة ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ة كنت ت ق ر أ ه ا وقطعا ليس المعنى كنت تحفظها فقط وقطعا ليس المعنى كنت تتلفظ بها فقط ولكن كنت تتلوها حق التلاوته اي أ ن ك كنت تكتسب من إ ي م ا ن ه ا صفات ومن معانيها درجات و إ ل ا ف ا ل ت ل ا و ة إ ذ ن م ن ز ل ة ا ل إ ي م ا ن ي ة وليست ح ر ك ة عاديه يقوم بها ا ل إ ن س ا ن كما يقوم بسائر الكلام كلا و إ ن م ا هي ع ب ا د ة خ ا ص ة م خ ص و ص ة وحركه وجدانيه ق ل ب ي ة قبل أ ن تكون ح ر ك ة و ج د ا ن ي ة أ و ن ظ ر ي ة نسبه إ ل ى النظر والبصر فمن أ ه م معاني ا ل ت ل ا و ة بهذا المعنى ا ل ا ت ل ا و ة ولذلك ذهب بعض المفسرين إ ل ى أ ن قول الله عز وجل اتل ما أ و ح ي إ ل ي ك من الكتاب و أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون إ ل ى أ ن المعنى في هذه ا ل آ ي ة من قول الله عز ب وجل أي اتبع اتبع وليس ا ق ر أ بالمعنى العام ل ك ل م ة ا ق ر أ و إ ل ا في معنى أ ي ض ا في قول عز و ج ا ل إ خ ر ا ء أ ع م ق من ظاهر الخطاب ا ل م س ت ر ك لدى الناس على المعنى اللغوي م ق و ل و ج ا ل ل أتلو ه ا ت ب ع و د ل ي ل ذلك أ ن هذه ا ل آ ي ة التي وردت في س و ر ة العنكبوت قد وردت في سياق ذكر قصص ا ل أ ن ب ي ا ء بدءا لنوح ومرورا على موسى وعيسى ثم ما تعلق بقصصهم جميعا من آ ل ا ت ومن عذاب الله عز وجل من أ ق و ا م الذين ض ل و ا من أ ه ل عادل وثمود وقوم نوح قبل ذلك ومن بعدهم على كل حال حينما افتتح الله عز وجل هذه ا ل س و ر ة بقوله عز وجل الاسلاميين احسب الناس أ ن يطرقوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم أ ي من ا ل أ م م ا ل ث ا ل ث ة ا ل س ا ب ق ة ف أ و ر د لذلك ق ط ط ه م ثم قال عز وجل معلقا جميعا على السياق هذا بعد ذكر ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل ه وذكر من كفر بهم و ع ا ت ب ه كل فريق من الصالحين ومن الضالين والكافرين خاطب بعد ذلك نبيه المصطفى سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال له أ ت ل و أ ي يا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أتلو م اتلو أوحي إليك من الكتاب وأقن أ إليك الكتاب الصلاة من اتبع اولئك الذين جاءتهم كتبهم وتفرقوا حولها شيعه و م ذ ا ه ب كانوا بتفرقهم ذاك قد خسروا آ خ ر ت ه م كما خسروا دنياهم ايضا خسروا دنياهم ايضا ل أ ن ه م ضلوا عن ح ق ي ق ة الهدى في الدنيا و آ ل و ا في ا ل ا خ ر ة إ ل ى ما ترتب عن ذلك الظلام من عذاب ووعيد و ع ي ا ذ بالله و َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ يجب ان يكون َََ ه َ ا ك َ ا ل ه من ِ المشرقين ف َ المشرقين َ في المشرقين في المشرقين في ا ل ْ أ ُ م ْ ر َ ى ي َ ن في المشرقين في المشرقين َ في المشرقين َ في المشرقين في المشرقين ما داموا لا يدركون ح ق ي ق ة النور ولا يثقون في شيء يمكن أ أن ن يعلم أ ن ه من ثوابت ا ل ح ي ا ة ومن ثوابت الكون كل شيء عندهم قابل ل أ ن يتزلزل ويتزازع فتلك نفسيه لا تعرف قرارا ولا استقرارا وهذا من أ ش د العذاب ا ل ج ن ي ا ي ولذلك كان ضرارهم شقاء و لا يزال كذلك عن ش ق ا ء دنيويا و لا يزال كذلك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ا ا ل آ خ ر ة فحسابها شيء آ خ ر ف ق اتلو ل وجل لرسوله عز ما اوصي اليك من الكتاب يا محمد عليه الصلاه و السلام اتبع احذر ان تزيغ او ان يزيغ قومك عما ورد ا عليك من كلام الله عز و جل و ه د ا اتبع شد عليه بيديك وبنواجذك عض عليه بالنوازل خذ به مسك به الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه تمشيكا فالتلاوه السميع عمل وجداني واعتقاد عملي اي ليس اعتقادا نظريا فقط ولكنه اعتقاد يترتب عليه العمل واللغه تسع لهذا المعنى لان من اهم معاني التلاوه الابتداء وذلك و ا ض ح في قول الله عز وجل وشمس ا ل يوضحها والقمرين اذا تلاها اي ت ب ع ه ا تلاها يسلوها ت ب ع ه ا ي ت ب ع ه ا ف أ ن ت ح ي ن م ا تتلو تتبع تتلو ت ت ب ع و إ ن م ا سميت التلا والمصريات ت ل ا و ة ه بهذا السر في المعنى ان انما تتلو ا ل ك ت ا ب ا ل ق ر آ ن أ و غيره تتلو فا ح ق ي ق ة ا ل أ م ر أ ن ك تتبع حرفا الى حرف تتبع حرفا الى حرف فتقع ا ل ت ل ا و ة الحمد لله تنطق ب الالي ا ثم تتبعه ا ل ل ا م ال ثم تتبعه الحاء ف أ ن ت تتبع وتتبع ولذلك سميت ا ل ت ل ا و ة ت ل ا و ة أ ي ا ل ت ل ا و ة اللطبيه سميت ت ل ا و ة ل أ ن ك تتبع الحروف بعضها إ ل ى بعض أ و بما ثم قبل ذلك وبعده تتلو الكتاب حق تلاوته حينما تتبع المعنى بالعمل ت ل وتتبع حينما اللفظ م ع ل ل وتتبع ا ب ا ل إ ن ج ا ز والتطبيق ف أ ن ت تتلو الكتاب حق تلاوته أ م ا أ ن تقول القول وتخالف الناس إ ل ي ه تخالف الناس إلى ما تنهى وتعاكسهم تأمون الناس ما ما إلى إلى أ و تخالف ا ل آ ي ة إ ل ى ما قالت وما تلوت لفظا فتلوه لفظها على معناه ثم تخالفه إ ل ى عكسه فليس بثال ا ل ك ت ا ب حق تلاوته و إ ن م ا الذي يتلوه حق تلاوته من يتبع القول العمل ومن ينزل ا ل آ ي ة على قلبه م ن ز ل ة ا ل ت ر ب ي ة و ا ل ت ز ك ي ة ولذلك كثيرا ما وردت ا س ت ل ا و ه في ا ل ق ر آ ن م ق ر و ن ة بالتزكيه وبالتاليل و ب ا ل ت ر ب ي ة معنا واقتضاء و د ل ا ل ة وهو كثير في ا ل ق ر آ ن منه قوله عز وجل هو الذي د ع ث في ا ل م ن ي ي ن رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه م ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين و إ ن م ا الذي يتلو ا ل ف ت ا ب على المؤمنين يزكيه ومن اجتمع ا ل ت ل ا و ة حقا حقا فهو يتزكى يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيه ف ا ل ت ل ا و ة الحق ت ز ك ي ة تزكيه ولذلك كانت من ارفع العبادات وحينما كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم يتلون كتاب الله كانت أ ح و ا ل ه م تتغير بل الأحوال حولهم ت غ يؤثرون ر ي ليس في أنفسهم وحسن بل يؤثرون في يؤثرون بل المكان في عجل هذا الذي يسمى الرقيه الشرعيه حينما جاء الصحابي الجليل ف ر ق ا ل أ ع ر ا ب ي ل ة من ن ب غ ي ا ل أ ف ع ى في رجله و ق ر أ عليه س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة فبرئ وشفي ما كانت تلاوته كله لتكون م ؤ ث ر ة لو لم تكن حقا أ ي لو لم يكن يتلو الكتاب حق تلاوه وحينما كان الصحابي ا ل آ خ ر يتلو كتاب الله اناء الليل فجالت فرصه ح د ا ل ص ح ا ب ة كانوا يقرا ا ل ق ر آ ن ليلا يتلوه فلاحظ أ ن فرصه ب د أ ت تتحرك في ش و ه و إ ذ ا سكت ف ك ن ت و إ ذ ا ت ل ا ج ا ن س يعني الحركه لعندهم لك مع الحركه لقرايه اذا قراتك قد درت م ض ع تحركت كانها يقع بها شيء و إ ذ ا سكت سكت فانتبه إ ل ى أ ن ق ن ا ب ي ل تتدلى من السماء كلما كان ي ك ل بالليل ا ل ص ح ا ب ة نيام فعجب من ذلك وصار ي ت أ م ل ذلك المشهد العجيب فجعلت ا ل خ ن ا ب ي ر ترتفع وترتفع حتى اختفت فلما اصبح اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان فقال له تلك الملائكه جاءت سمع الذكر ما كان للملائكه ان تتنزل على هذا المشهد العجيب الذي انكشف لهذا الصحابي لو لم يكن قلبه على وزن لسانه فهو يسلم قلبه على جد سنه بقدر ما ينفق القران ويتلو ل ق د ر ما نتحرك ا ل ن س ا ن بنفس د ر ج ة و ز ي ا د ة ف ك أ ن م ا ا ل آ ي ة ينطق بها قلبا قبل أ ن ينطق بها لساننا فكان إ ذ ا لهذه ا ل ت ل ا و ة اثر خاص ليس على نفسه وحسب ولكن على المحيط ايضا على المحيط ولكن إ ن يقولون ان المقام ى الايمان ا ل يجب ان يكون لدينا مقام الايمان ومن زيادهم يحتاج الى الاشياء لان الله عز وجل جاء الشهاده الاشياء لذات الله عز وجل الاشجار الكونتا الى جانب الاشجار الاشجار الكونتا الى جانب الاشجار اي شيء يذكر الله بذكر و ي ش ه د ا لك ويدرو لك وكفى ل ذ ل ك م ر ت ب ة إ ي م ا ن ي ة أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تحضر مجلسك وتشهده تنصف اليه بل ت أ ت م به كما أ ن ا ل إ ي م ا ن الذي يصلي بالناس يركعون م بالإيمان إ ذ ا ركع ويسجدون إ ذ ا سجد وينصفون إ ذ ا تلا ف ق ر ا ء ة ا ل إ ي م ا ن له قراءه للمامونه وينصفون إ ذ ا تلا ل أ ن قراءته تنوب عن قراءته فكذلك انت حينما تقرا وتنصت الملائكه فكانك امام والملائكه تبع ت لك في ذكر الله عز و ا ل وهذا من اصرار امر الله الملائكه ان تسجد لادم قال ربك للملائكه س ج د و ا لادم فسجدوا ان ابليس ابا و ت ك ب ر وكان من الكافرين فمن ع ا ن ي سجود ا ل م ل ا ئ ك ة بل من حيث سجود ا ل م ل ا ئ ك ة ل آ د م أ ن ادم من حيث هو إ ن س ا ن إ ذ ا صلح كان إ م ا م ا للكائنات إ ذ ا صلح كان إ م ا م ا للكائنات بدءا ب أ ع ل ى منازلهم و ف م ا ل م ل ا ئ ك ة وانتهاءا ب آ د ق خلق الله من الحشرات وذلك ا ا التي قد لا ترى بالأي المجربة ل ج ر ترى ث ي م قد و سر ايضا من أ س ر ا ر قوله عز وجل إ ن ع ر ض م ل ا م ا ن ه على السماوات والارض والجبال ف أ ب ي ن ان يحملنها واشفقن منها وحملها ا ل إ ن س ا ن إ ن ه كان ظلوما ج ه و ل ا ل أ ن ه حمل م ه م ة عظيمه ة م م ة ك و ن ي ة ليست ع ر ب ي ة وكفاره موطنه ا ل ع ر ض ولكن يمتد ما بين إلى الأرض. مجال أ م الامانه ن التي حملها الانسان يمتد ما بين السماء و ا ل أ ر ض ولذلك إ ذ ا سال حق ا ل ت ل ا و ة ف إ ن ه يربط ت بل يربطه وليس يرتبط فقط بل يربط هذا العدل الضعيف يربط ما بين السماء و ا ل أ ر ض شوفوا أحد حق إنه وياتي ا ح د منطقة ج ب ل ة أو ب ه من سمحوا مناطق الوديان والهباب لا لا لشق الطرق لشق جبلية في ف فيها فيها الطريق فيها الطريق فيه ويعبد مهندس لا يتسلك ي ف فيضع لنا تصميما جيدا جدا لشك الطريق ولشقها فيكون ذلك فتحا على الناس وفتحا للناس فكذلك من باب ا ل ت ف ر ي ب التشبيه ليس الا انت ايها العزيز حينما تقرا ا ل ق ر آ ن فانك تشق طريقا مختصره ما, بين ما بينك وما بين السماء وذلك في الحديث الصحيح الملح ي إ ن هذا ا ل ق ر آ ن سبب أ ي حبل وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى ص ح ي ح ة أ ب ش ر و ا وابشروا اليس تشهدون أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله ق ن ل و ا بلى يا رسول الله قال ف إ ن هذا ا ل ق ر آ ن حبل الله ا ل م ن ج و د من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض وفي روايه أ خ ر ى ص ح ي ح ة أ ي ض ا ف إ ن هذا ا ل ق ر آ ن حبل او سبب طرفه ا ل أ ع ل ى بيد الله وطرفه ا ل أ د ن ى ب أ ي د ي ك م حل م ن ت د ما بين السماء إ ل ى ا ل أ ر ض فمن وصله وصل وطر ما بينه وبين ربه ومن قطعه قطع ما بينه وبين ربه و ل ي س إ ذ ا ا ل فتح لطريق بينك وبين السماء طريق ش ل ك ه ا ل م ل ا ئ ك ة التي تعرج وعلمه ا ل ل ه أ بخبرك م ن ا وإنما ي ك و ن ذ ل ك حركة ت ع ب د ي ة ل ه ا كنت أنت فيها سببا. منك تطلع لرب هي في سببا ا ل م ن ا ك ق ع ا ل ت خ ب ا ر ل ر ب ان ل ل ع ا م ي مشيعة كيف الأخبار الجهية تقع ى فهو عليم بكل شيء ب ل أن ي ق في ك ف وقد وقع وعلمه وجل عبد ا ل ق ع ت أن ي س و ي في ذلك علمه قبل الوقوع وعلمه بعد الوقوع لا ف ر ي ق لكن رب العالمين جعل ل ل م ل ا ئ ك ة أ س ب ا ب ا للتعبد فهي ر ن ه ا ر لاسباب لك تعبد رب العالمين فمن أ س ب ا ب ذلك من أ س ب ا ب التي تعطي ل ل م ل ا ئ ك ة ف ر ص ة ل ل ع ب ا د ة أ ن تعبد أ ن ت الله من لك تعبد أ ن ت رب العالمين لن للملائكة لتعبد تستح فرصة انفرورة ربه خبرك به وهي حتى تنقل خبرك وهي وفي ذلك أ ح ا د ي ث كثيره كالحديث الدالي بشكل صريح واضح على أ ن لله م ل ا ئ ك ة فضلا م ل ا ئ ك ة الذكر الذين يشهدون مجالس الذكر فيتحلقون فوقها حلقا من فوقها حلق حتى ي ب ل غ عنان السماء يستغفرون للناس و ي س أ ل و ن لهم ا ل ر ح م ة في مشاهد ع ج ي ب ة غ ر ي ب ة ورب ا ل ع ز ة جل وعلا يتاخر ملائكته بخلق الذكر و ا ل ق ر آ ن والتلاوه كما في الحديث الصحيح اجتمعت و م في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم ا ل س ك ي ن ة و غ س ي ت ه م ا ل ض ح م ة وذكرهم الله فيمن عنده أو والسلام كما قال عليه الصلاة عليه مشاهد ع ج ي ب ة فعلا تشعرك ايها العبد أ ن ك حينما تتلو بهذا المعنى المقامي ا ل إ ح س ا ن ي ف إ ن ك تترقى اقرا وارتقي إقرأ فكلما ق ر أ ت كلما تلوم اعلم أ ن ك تترقى كالذي يترقى في السلم أ و الدرس يعرج عروج يطير بجناح الروح ليستفر العالمين برب وما كان قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن أ ح د ك م إ ذ ا صلى يناجي ربه الحديث المخرج في صحيح مسلم إ ل ا لكون ا ل ص ل ا ة ت ل ا و ة و ق ر آ ن ا ودل على ذلك اكثر من دليل من كتاب الله و س ن ة رسول الله م بها قوله عز وجل و ق ر آ ن الفجر ان ق ر آ ن الفجر كان مشهودا الصلاه ق ر آ ن والصلاه ت ل ا و ة والتلاوه ص ل ا ة سواء صليت بالمعنى ا ل ا ش ط ر ا ح ي ل ل ك ل م ة صليت ظهر العصر او فجر او عشاء او ن ا ف ل ة او صليت بالمعنى اللغوي للكلمه اي عرجت الى ربك بالذكر والدعاء فحيثما تلوت ا ل ق ر آ ن فانت في ص ل ا ة ومعنى ا ل ص ل ا ة في الاسلام اشمل واوسع من أن يقتصر به على ل ومن ع السنه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وانكم في صلاه لانتظرتموها فالعمد الجالس بالمسجد ينتظر الصلاه على غير هيئه الصلاه ولكنه ينتظر الصلاه هو في صلاه و إ ن ك م في ص ل ا ة م ن ت د ر ت م أ ي ما دمتم منتظرين ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة إ ذ ا الحاج ومن أ ح و ا ل ه ا واشكالها ا ل ت ل ا و ة ف و ان كانت داخل ا ل ص ل ا ة بالمعنى الاصطلاحي او خارج الصلاه ف أ ن ت في ص ل ا ة أ ن ت في ت ل ا و ة و إ ن أ ح د ك م اذا صلى يناجي ربه كون وزانا على ذلك و إ ن أ ح د ك م اذا ت ل ا حق ا ل ت ل ا و ة يناجي ربه يناجي ربه حقا وصدقا ويصل ما بينه وبينه عز وجل إ ذ ا اكتسب العبد هذا صارت له ا ل ت ل ا و ة ص ف ق ه ل ا ز م ة وخمره س ح ر ا فاللسان ساكن فالقلب على ذكر الله عز وجل يتلو يتلو آ ي ا ت الله في ا ل أ ن ف س وفي الافاق بالمعنيين معا ذكرا واتباعا ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان في الشارع أ و في المتجر أ و في ا ل و ظ ي ف ة أ ي ن كان و أ ي ن كان حينما يستقيم على أ م ر الله وياتمر ب أ م ر الله وينتهي بنهي الله هذا كال للكتاب وهو يتلوه حق تلاوته وهو بذلك يؤمن به أولئك يؤمنون ب هذا ه معنى مقامي م ق انه تعطي ا ل ص ف ة د ا ئ م ة صفه لازمه لا تنفق عنه كما لا ينفق عنه لونه وشكله حتى يموت ثم بعد ذلك يتلو على صفه م ق ا م ي ة بمعنى اخر أ ي أ ن ه على ص ل ة د ا ئ م ة ل م ط ا ل ع ة كتاب الله الكوني من غير م ط ا ل ع ة كتاب الله عز وجل ا ل ق ر آ ن فهو يتلو ا ل آ ي ا ت أ ي ض ا يتلو ا ل آ ي ا ت يقرا كتاب الله الكوني في النفس وفي المجتمع وفي ا ل ط ب ي ع ة جميعا لا شيء يقع بين يديه إ ل ا وهو يذكره بالله إ ل ا وهو يشاهد فيه آ ل ا ء الله ونعمه إ ل ا وهو يرى فيه ع ظ م ة الخالق جل وعلا سواء شاهد النجوم أ و الليل أ و النهار أ و الفصول أ و الحر أ و القرن كل ذلك كتاب يطارحه صباح مساء كلما استيقظ من نومه ر أ ى في ي ق ب ت ه آ ي ة من آ ي ا ت الله كلما أ ق ب ل على نومه ر أ ى في استسلامه لذلك النوم آ ي ة من آ ي ا ت الله كلما شاهد من حوادث الناس وحكايات الناس وتفاهات الناس إ ل ا و ر أ ى في ذلك آ ي ة من آ ي ا ت ه لا شيء إ ل ا ويذكره بربه الخالق جل وعلا وحكمه تدبيره للكون والكائنات وجمال سياحته في الملكوت لما كنت الله عز وجل. هنا انتصق ا ل ش ر ي ف مع تحيات أ ب و هازم لا يغيب عن سياح وجدانيه لا ي ه ي ب عن ذكر باللسان أ و ب ا ل ج ن ا ن أ و بهما معا سالي من كتاب ف لهذا المعنى أيضا. فهو أ ي ض ا يتلوه حق تلاوته وهو بهذا أيضا يؤمن به. ويزيده ه بهذا و أ ض ا يؤمن ي به و إ ي م ا ن ا أ و ل ئ ك يؤمنون به و َ ل َ يكفر ْْ به ِِ ف َ أ ُ و ل َ ئ ك َ هم ُ ا ل ْ ق َ ا ِ ل ُ و ن َ الامر بالتلاوه في ا ل ق ر آ ن يجب ان ناخذه مأخذة, ماخذه الشرعي الذي ينطلق من اللسان نعم ولكن لا ليقف عنده لم يكن ليامر الله عز وجل على ورسوله عليه الصلاه والسلام ولا الذين اتبعوه من المؤمنين ليقراوا الكتاب ويقفوا عند النصر وحتى بل كان الامر بالتلاوه أ ن يسافر ا ل إ ن س ا ن سفرا سفرا قلبيا وجدانيا نعم آ ي ا ت ا ن ط ل ق من الكلمات نعم ولكن ليصل إ ل ى حدود المعاني وما حدود المعاني إ ل ا تاويلها عمل ا سيرها ح ر ك ة في ا ل مجتمع سيرها ح ر ك ة في النفس سيرها عمرا سائلا إ ل ى الله عز وجل رغبه ورهبه فيكون العبد آ ل اذن من المشتغلين بالله مشتغل ل ب ا همه عز وجل م ه أ ن يزداد معرفه بربه فهو مشتغل بربه همه أ ن يزداد قربا من ربه فهو مشتغل بربه عبد إ ذ ا محب محب لمولاه ش ا ئ ر اليه وكلما ز ا د ق ر ب ا منه كلما ا ز د شوقا إليه ورحم اليه ل ل ه بن ا خ أورد بيتاً في وذلك ق د أورد مدارب بيتا عزيزا في قوله وانما يزداد الشوق اشتدادا اذا قربت الخيام من الخيان وهو نعومنا الاشتعار ة بالمعنى فيما نحن فيه ولله المثل الاعلى وذلك ان العز المسافر الى احبته على المستوى البشري ولا مشحكه الامثال ولله المثل الاعلى ف إ ن م ا يجاز شوقه كلما قرب من أ ح ب ا ئ ك لك تكوني ت ن س ا ف ر في ا ل أ ر ض بعيده خارج المغرب أ و داخله وبينك وبين أ ح ب ا ئ ك و أ ه ل ك م س ا ف ة ز م ا ن ي ة و م ك ا ن ي ة كيلومترات ب ع ي د ة ووقت طائل فداهد واهليز ملشوم و أ ن ت راجع إ ل ي ه م تسرهم ت ص ر رحمك تروي وتبل تلك ا ل م ح ب ة وتلك ا ل ر ح م التي بينك وبينهم كل ما قربت للبلاد يشتعل ويشتد شوقا ع د ي ث ا فكذلك ولله ا ا ل م ث ل قلب العبد كلما اقترب من ربه جدت مقرب في ا ل م ن ا س في ا ل ع ب ا د ة والصلوات و ا ل أ ذ ك ا ر و أ ح ف ظ ت أ ن ك على أ ح س ن مما كنت عليه في حال غفلتك وفي حال شروطك كلما ازداد قلبك شوقا وكلما ا ت س أ و ج ا ن ك طمعا في ان تصل إ ل ى أ ع ل ى م ر ت ب ة يمكن أ ن تصلها ل ن مراتب ا ل م ح ب ة ومنازل الصلاح و ا ل إ ي م ا ن وهذا شيء جعله الله عز وجل في الانسان كلما ح ص ل شيئا إ ل ا وطمع أ ن يكون له افضل منه و أ ح س ن في الدنيا وفي ا ل ج ن ة أ ي ض ا ولذلك ورد في الخبر ل أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة أ ي ض ا يندمون كما يندم أ ه ل النار والعياذ بالله واشتان اشتان بين الندمين فندم أ ه ل النار نعوذ بالله منه لا ينفع صاحبه أ م ا ندم أ ه ل ا ل ج ن ة فمعناه ان كل من دخل الجنه الا و له منزل من منازلها عنده وحده ا الرُّسبة ع ن د و ا ح د ا ل ص ا ب ق ه من طبقات ا ل ج ن ة ي ش ك ن ه ا حينما يسكنها و ينعم الله عليه من فضله عز و جل ف إ ن ه يشاهد منازل أ ع ل ى ت ت ب النمر ت ب ق ر ع ا ي ة أ ع ل ى منه بكثير فيندم يندم على ما ضيع من ا ل أ و ق ا ت في الدنيا صحيح ان الله ت ق <تصفيق> ص ر ع ل ي بنعمته وادخله ا ل ج ن ة ولكن كان يمكنه أ ن يزيد من الخيرات ا ل ص ا ل ح ة ليكون على اعلى مما تفضل الله عليه به من المقام و ا ل م ن ز ل ة في ا ل ج ن ة ف ي ن ب م على ما ضيع وعلى ما فرط في جنب الله لو كان أ ح س ن لكان مقامه في الجنه ة أحسن أن أ وبالحديث الصحيح ل ا ل ل الفوكب م كما ن يتراؤون تراؤون ا ز ح س م ا ء جدا مش غريب. يحدثنا ب غريب جدا مشهد ي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منازل ا ل ج ن ة اشبه ما تقول من حيث ت ق ر ي ب بمنازل الكواكب المنازل جو النجوم نجمه أ و كوكب و ن بمنزل ببرج من أ ب ر ا ج السماء والسماء ذات البروج ي ن ا ز ل تدور في فمك ونجم آ خ ر في طبقه ف ض ا ئ ي ة اخرى الله أ ع ل م بمداها يدور في فمك آ خ ر بينهما ما بينهما من ملايين السنوات ا ل ض و ئ ي ة كما يعبرون اليوم كما ت ر ى أ و ن الكوكب الدري في السماء يعني ا م ا أ ن ت ا ل آ ن ت ك و ف ه ا بكريزما بينك و ب ن ه ا ما شاء الله مما لا يتسع الخيال على الاحاطه به من المسافات أ ي ض ا في ا ل ج ن ة يرى العبد من منازل الصالحين الذين تفضل الله عليهم ب أ ح س ن مما تفضل عليه س ر ى منازلهم ب ع ي د ة ض ا ر ب ة في عمق الغيب دائما في منازل ا ل ج ن ة ا ل ت ن ا و ه الجنه ترقم ن ا ز ل في الدنيا ومنازل في ا ل آ خ ر ة فكما أ ن منزلك ي ع ن و في الدنيا عند الله ويتاثر محيطك وتشرح بيئتك ويستقيم حالك وتكون من المحفوظين في الدنيا وكذلك ت و ن من المحفوظين. فكذلك في ا ل آ خ ر ة من باب اولى و أ ح ر ى يرفع الله مقامك س ي ك و ن مقامك أ ع ل ى من مقام آ خ ر مما ليس على و ز ا ن ك وعلى درجتك من ا ل ت ل ا و ة بالكتاب حق تلاوته العبد إذن ليسلك الى هذا المعنى بالشكل العملي فليس هو بالامر العتيش فما جعل الله عز وجل من مقامات الايمان امرا عتيرا وانه لسل لمن سهله الله عليه والقران ناطق بذلك نصا ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا كيفيه في ا ل ق ر آ ن ا للذكر فهل من الذكر حينما تقرا سوره الفاتحه او س و ر ة الاخلاص او اي سوره اخرى او اي آ ي ة ه فانك تشهد بلسانك على ما في قلبك فاقرا القران واعرفه تعرف ع ي ه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم م ع ر ف ة و إ ن م ا ا ل م ع ر ف ة قرب لا تعرض واحد تكرم تكره ف أ ن ت حينما ت ق ر أ تشهد على نفسك الحمد لله رب العالمين تنطق بالحمد أ و أ ن ت فعلا ناطق بالحمد قلبا كما نطقت ب ذ ي لسانا سل نفسك هذا السؤال إ ذ ا المت بك مصره احامد ربك عليها إ ذ ا المت بك مضره أ ح ا ن د ربك عليها صابر الحمد لله رب العالمين ك ل م ة أ و س ع من الكون فهل اتسع لها قلبك فما منزلتك منها م ا تلاوتك لها وليس كل من حمد الله عز وجل ح ن د ا وليس كل من شكر الله عز وجل شكره بل الحاندون الحاندون وما الحمد إ ل ا اعتراف الا اعتراف لله عز وجل بكمال ا ل أ س م ا ء وجمال الصفات صفات ا ل ر ب و ب ي ة واسماء ا ل خ ا ل ق ي ة وخضوع لله عز وجل فهل حمدت الله حقا وقد كررت هذه العباره الايه ي من ل اكثر من سبع ع ش ر ة م ر ة في اليوم والليله ت ك ر ر ه ا العبد الذي يصلي صلواته ا ل خ م د وما تكرار ذلك إ ل ا ت ر ب ي ة و ت ذ ك ي ة لتترقى في مراتب ا ل ت ل ا و ة يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم وحينما ت ق ر أ س و ر ة الاخلاص ك ا ل ى اي حد فعلا نطق لسانك بما عبر عنه ج ن ا ن ك من التصفيه للمواجيب والتوجهات ا ل و ج د ا ن ي ة ا ل ت ع ب د ي ة لله الواحد القهار ما س ن ي ة ا ل إ خ ل ا ص إ خ ل ا ص ا إ ل ا ل أ ن المفروض فيك أ ي ه ا العبد و أ ن ت ت ق ر أ قل هو الله أ ح د ان تنطق بما في قلبك من خطاء ا ل ع ق ي د ة و س ل ا م ة التوجه له و ح د ة دون سواه و إ ن م ا مسلت ب ا ل س و ر ت ي ن الفاتحه و ا ل إ خ ل ا ص ل أ ن ه م ا داب المصلين في كل مكان وزمن ف ا ل ف ا ت ح ة ل ا ز م ة ولا ص ل ا ة لمن لم ي ق ر أ بها و ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص غالب الناس يصلي بها ولو في وكره و إ ل ا ف ا ل ق ر آ ن كله حينما يتلى ف إ ن م ا ي ل ب غ ي ان يصلى على هذا ا ل و ج ا ن أ ن تكتسب منه أ ي ه ا العبد م ن ز ل ة ا ل ت ل ا و ة فتكون من ا ل ت ا ل ي خ لكتاب الله ويقال لك يوم ا ل ق ي ا م ة ا ق ر أ وارتقي ل أ ن ك كنت تتلو الكتاب حق تلاوه كنت تعرفه تعرفونه كما يعرفون ا ب ن ا غ ه تعرفه و ا ل م ع ر ف ة لا تقع إ ل ا للمعروف أ م ا المنكر فلا يقال له تعرفه ه رحمه ومن الإنم المالك اشتراح ل ل فقيه المذهب أ ن ه إ ذ ا انكر ت ش ي ئ ا من الفقه قال لا أ ع ر ف ه ل م ن الملك عند يجوز ع ب ا ر ة في جواب الشيء الذي يريد أ ن يجيب عنه بالنسل اذا سئل عن شيء في الفقه إ م ا أ ن يجيب ب ا ل إ ي ج ا ب أ ي أ ن ه يقول حكم الله كذا وكذا سواء حرم او أ و ج ب أ و ت ا ر ه خ او أ ج ا د أ و ندب فهذا جواب موجب ي يعني فيه جواب. فيه جواب ج و ا و ا ل س و ا ي م و ج ا وإما ي س ل ب ا ل و ان و ي تكون ه وسلبه بصورة علم ن يقول ل ا أدري م ادراكك ن ي أعرف لانك أعرف تكون د هناك م ل ل ادراكك لانك ل م و ن ه ن ل ل ا أ د ر ي ا أعرف ك و لانك أدريه تكون ق يقول د هناك ادراكك ل ا ح لانك تكون ه ن ا م ا ي ج د ك ك ذلك في الروايات التي رويت عن ا ي م ا ن مالك فحينما يقول لا أ ع ر ف و ش مشينا عند تراها لا اعرفوش بالمعنى الدارج ل ل ك ل م ة لا ب ا ل معنى ديالو ر ا ه ما ص ا ل ح يعني ذلك العمل ليس ب س ن ة هذا الذي يقصر لا أ ع ر ف و ش لا ادري ل ق ل لا أ د ر ي راى م ن ى يعني الله أ ع ل م راى ان كني أ ع ر ف و ه بالمستقبل ولكن إ ذ ا قال لا أ ع ر ف و ه يعني أ ن ه أ م ر ن منكر أ ي لا أ ع ر ف ه من س ن ة رسول الله ليس من س ن ة رسول الله وليس مما ع ن ل به الناس بعد فيقول لا أ ع ر ف أ ي لا ي د خ ل في ا ل م ع ر و ف ة وفي المنكر فمن يعرف الكتاب من يعرف الكتاب أ ي من له ص ل ة به من شهد معانيه وعرفه ف ا ذ ر أ عكسها أ ن ك ر ه و أ ن ك ر من قلبه ك ل ميل وكل زيغ عن كتاب يعرف الله ا و تلاوته أحوذ اليوم وتلاوته إلى و ه هذه حق حق الكتاب ت ت المسلمين سألم إلى المعاني إلى ل ما ا معرفة الكتاب. وتلاوته حق تلاوته. وحالنا تجهلنا حالنا تنكرنا ما م ع ن ا ذلك يعني حالنا هذه التي نعيشها اليوم من الحس والضلال والفجور تنكر صفتنا مسلمين نعم ا مثلا من ولكن احوالنا تنكرنا لانه يريد أن يعترف لنا مسلمون بأننا ن أ ي ع ا ك ف م س ي ر ة التاريخ في ديننا وحضارتنا و ا و ا ل ن ا ا ل ن ف س ي ة واحوالنا ا ل ا ج ت م ا ع ي ة واحوالنا ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و ا ل س ي ا س ي ة كل ذلك ينكرنا ل أ ن ن ا لم نعد نتلو الكتاب حق تلاوته لم نعد ن أ س ا ن بامر الله عز وجل أ ط ل و ما اوحي إ ل ي ك من الكتاب و أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ن الصلاه, الصلاة تنهى عن ا ل ف ح ش ا ي والمنكر ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون ما تطبعون من الضلال والفساد والانحراف والمنكر الذي تعالجه ا ل ص ل ا ة وتداويه ا ل ص ل ا ة و ت ف ل ح ه ا ل ص ل ا ة لو كنتم تتلون الكتاب حق تلاوتها و إ ن م ا ورد ا ل أ م ر باصال ا ل ص ل ا ة من بعد ا ل أ م ر ب ت ل ا و ة الكتاب اتلو اولا أ اتلو ا ما اوحي إ ل ي ك من الكتاب و أ ق م ا ل ص ل ا ة الصلاه تابعنا ل ت ل ا و ة الكتاب صحيح أ ن الواو لا تفيد ترتيبا في ا ل ع ر ب ي ة ولكن التقديم و ا ل ت أ خ ي ر في ا ل ب ل ا غ ة يفيده فما قلتل فلان حقه التقديم وما أ خ ر ت فلانه كذلك فليذكر فلأن الله عز وجل ا ل أ م ر ب ا ل ت ل ا و ة أ و ل ا إ ل ا ل أ ن ه ا م م ا ص كل عمله يعني اللي كانت هي عن تعمق الأعمال كانت الإنسان الله بها كلها فمنطلق كل شيء إ ن م ا هو كتاب الله وما يشرحه ويبينه من س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فوجب إ ذ ن أ نجاوز ن ب أ ن ف س ن ا نقطعه نخرج ل ي نسلك ونعبور بحر النفس الهائج ا ل ش ه و ا ت ننطلق من ض ف ة ا ل ل ف ي إلى ل ضفة ا م ع ننطلق ى م من شط القول إ ل ى شط العمل وبينهما ما بينهما من مراتب ا ق ر أ وارتقي من ا لفظ ل ي ت ا ل ق ر آ ن والثلث ركز الشاطئ للودي المسجد وبينك وبين بلوغ الغايات من ا ل سلاوات أ ن تعبر ذلك البحر ل شاطئ المعنى المتبع من الكتاب و ا ل ض ف ة ل العمل للقول الذين من اما ل ذ ي ن تقصده ن ل ك ت الذي ب أما ا ي ق ر أ ه ولا ي ك ت ف ي د من هذا فلا يزايل مكانه ه اما الواحد جال قدامه الواد الواسع الجزيرة غراء دابا على ويقول تنفلوكا النهار كامل يقول جال لا وقصوه نجوز هو يجح دابا في عريض وبقيت قطع نقطعه مركب مضعو مكانه نعبر دابا دابا دابا دابا أ الذي يعبر معابر النفس ويقطع مهامها خلوات يالهو خلوات مهتديا ب آ ي ا ت الله مسترشدا بما يتلو من كتاب الله فهو مرتقي ي ق ر أ ويرتقي ومكتسب مكتسب يعني سيكسب ج د ي د بل س ي ب ق ت ه وهو مكتسب ل ن ع ن ى و ل ن ب ن ى ولمنزله ولمقام ارتقي ا ق ر أ وارتقي اتلو الكتاب حق تلاوه حتى إ ذ ا صار له ذلك ص ف ة يصبح بعد ذلك مقتديا فعلا ب ص ف ة رسول الله ا ل ك ا م ل ة ا ل ش ا م ل ة مقتديا بها وهذا سر من أ س ر ا ر وصف عائشه رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم كان خلقه ا ل ق ر آ ن هذا الحديث هو من اعجب الاحاديث ومن اغربها والطفها معنى كان خلقه القران والخلق انما هو كل السلوك والتصرف معنى مستغرق لجميع افراده كان خلقه نكره مضافه الى الضمير تفيد المعنى العامل الشامل المستغرق لكل حركه السلوك والتصرف يعني كانت حياته قرانا في بيته في نفسه مع ربه مع الناس في غضبه وفي رضاه في ح ر ب ه وفي سلمه في كل حال كان ل ق ر آ ن ا متحركا كان ق ر آ ن ا يمشي بين الناس عليه الصلاه والسلام فقد كان يتلو الكتاب حق, حق تلاوته حقا و ط ب ق ا ف ذ ل ك ا ل م س ا ء وذلك ا ل ا س و ة و ا ل ا س و ة المقتدى به عليه الصلاه والسلام المسلك إ ذ ا إ ل ى الله عز وجل عبر م ن ز ل ة ا ل س ل ا و ة أ ن تبقون فيما بكرنا من عمل حينما تتلو كتاب الله عز وجل تسائل نفسك عند كل آ ي ة ت ق ر أ ه ا وعند كل ك ل م ة تتلوها تسائل نفسك ما حجم ه نطق القلب ياتا ووزانا على حجم نطق اللسان ثم تعالج ا ل ض ي ق وتعالج الانحراف و ا ل ت ح ل ف الذي في القلب بما ينطق به اللسان من كلام الله عز وجل أ ي إ ذ ا وجدت ق ل د ي ا لا يستجيب المضمون ا ل آ ي ة على تمامها وكمالها وجمالها فشوف ف ي ن م ش ي ل و ع ر ج بلايه نفسها و ق د ن س ل ن ا بالحمد إ ن وجدت الحمد عندك ناقصا على المعنى الذي ذكرنا وبينا فتدبر ق و ل ه عز وجل الحمد لله رب العالمين وقد نطق بها الله جل وعلا قرانا يتلى كيف وقد حمد نفسه كيف لا تحمده أ ن ت وقد أ ف ر غ عليك نعمه ا ل س ا ب غ ة ا ل ش ا م ل ة و أ ن ع م عليك بدءا ب ن ع م ة الخلق حتى ن ع م ة الهدايه فستجد خجلا في نفسك وستجد وجلا في قلبك أ ن لم تكن من الحاندين قلبا كما كنت من الحاندين لسانا وذكرا عاني عاني قبولا وإقبالا من القلب الشفاء بدأ يلمسه وستجد قربا وتقربا إذا صح منك هذا حقا وطبرت عليه اليوم من لأن منك يلمسه عليه فستجد وستجد وطبرت بدأ وغدا لهذه لا صح تلك م م الحديث يسترنك وتيسر م أنك إذ ت ل منزلة التلاوة تحصل منزلة الولاي ح صحيح حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام اهل ا ل ق ر آ ن اهل الله وخاصته وانما اهل ا ل ق ر آ ن وقلت حديث صحيح حديث عن النبي عليه عن الصلاة والسلام وانما اهل ا ل ق ر آ ن الذين يتلونه حق تلاوته فهؤلاء اولياء الرحمن حقا لان قلوبهم امتلات أ للتلاوه قلوب جاليه ممتلئه بهذه المعاني العظيمه والقلوب تمتلئ لانها اواني الله اواني حمل كيسان القلوب الصالحه ممتلئه ذكرا وقرانا بحمل كيسان جل رب العالمين فما س ي ت ي بحديث اخر حسن الاسلام في امرها رب العالمين بالحكمه والمحبه ويكون ا ل ح و ذلك قربا لذلك القرب من ربه هم ويكون معرفه يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ويكون تلاوه حق التلاوه وذلك قوله عليه الصلاه والسلام ان لله انيه من اهل الارض, إن لله آنية من أهل الأرض. عن ذو ا ل ك ت ا ن جل وعلا أ و ا ل أ ق د ا ع أ و الباطل كما شاء وعلى كل معنى يشملهم معنى انيه من أ ه ل ا ل أ ر ض و إ ن م ا غ ا ي ة ا ل آ ن ي ه أ ن ت م لا إ ن لله آ ن ي ة من أ ه ل ا ل أ ر ض و آ ن ي ة ربكم قلوب عباده الصالحين قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ف ت م ة الحديث واقرب أ ق ر ب ه أي أ هذه الانيه الى الله اقرب هذه القلوب الى الله ان ل ي ا و ه ا و ا ر ق ن ي القلب الذي ا م ت ل أ م ح ب ة وشوقا و إ ن م ا يلين ق ل ب لذكر الله ويخشع ويخضع إذا كان, يتلو حقك لا وجه. اذا كان يتلو وهو يتلو مدركا、لك. ان المتكلم ب ا ل ق ر آ ن ابتداء انما هو رب العالمين الذي خلق الكون الرحمن الرحيم و أ ن ك أ ي ه ا العبد حينما تتلو الكتاب حق تلاوته ف إ ن ك تتلو كلام الله عز وجل الذي خلقك الذي هداك انك تربد ما علمك ربك فور ي عزيز ص ل ة معلم بالمتعلم لما ة ع ل م ب ل يقول المعلم ا ل ك ل م ة والمتعلم يرتبهم الله ينطق بما ينطق ويتلو يطبع يتبع النطق على وزان النطق جل وعلا تكلم ب ا ل ق ر آ ن كما يليق بجلال وجهه وعظيم خ ل ط ا ن ه بلا تعطيل ولا ت ل و وانت بعد ربك تتلو أ ي تتبع تتبع الكلام كما تكلم به الله متعلم و إ ن م ا الذي يعلمك رب العالمين بينك وبينه رسوله الكريم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ك ل ذ ي بعثت الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه لها ض م ي ر يعود على رب العالمين ف إ ن م ا الرسول م ب ل غ يقول لنا يقول لكم ربكم قولوا كذا فنقول كذا بعد رسول الله اعتمارا ب أ م ر الله ف ي عجيب اجعلك ذلك أ ي ه ا العبد س ا ئ ر ا إ ل ى الله عز وجل على طريق الله التي الله اللهم ت ي رب مх ت وتكون ل من أ ل ل ا ن اجعلنا ز ل الله ا و إ ي ك من م أهل المقربين ن اجعلنا من ا العالية اللهم ز ل ل م اللهم اجعلنا المقربين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من المقربين في الدنيا والاخره ف اللهم إ ن ا ن ع و د بك ان نكون من المبعدين عن ا ل ج ن ة اللهم باعد بيننا وبين الله ا و ب عذاب النار اللهم باعد بيننا وبين عذاب القبر اللهم باعد بيننا وبين, وبين, وبين خطايانا اللهم بارك على سيد الاولين والاخرين